السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكفى والسلام على عبدين الذين اصطفى لسه من نبي المجتبع والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرفة وبعد اخوة الكرام مازلنا مع مجالس الفقه نسأل الله رو على أن يؤسل لنا اتمامها ونسأل الله في علياه أن يؤلمنا وينفعنا وينفعنا, وينفعنا بمعلمنا ونجعلنا ممن يتعلم ليتعبذ نشر ذلك من الناس نسأل الله أن يغفلنا الزلات والسخطات والهنات الأول نبدأ بختام الكلام على القاعدة الوصولية التي وقفنا بصددها وهي قاعدة منطقة نهي اقتضي الفساد وبعد ذلك ندخل على المجموع والمجموع بفضل لا كان آخر الكلام على تفريق الصفقة والكلام على الربا لو تتذكرون كان في ضبط كان في ضبط كتاب أقول القاعدة الأخيرة في قواعد الوصولية وأخونا الفاضل أخذ الكتاب والكتاب معه وما اتى به الى اليوم المساله عند قاعده مطلق النهي يقتضي الفساد قاعده مطلق النهي يقتضي الفساد هذه القاعده مهمه جدا الاصل اصل هذه القاعده في قولنا وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذه القاعده من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رض. هم يقولون بان مطلق النهي يقتضي الفساد فساد المنهي عنهم هذه المساله اختلف فيها العلماء على اقوال ثلاثه تلف المذاهب فيها على أقوال ثلاثة قول يقول مطلق النهي يقتضي الفساد ولهم أدلة كثيرا نبينها إن شاء الله وهذا قول جماهير المحققين من أهل العلم وقول يقول العكس مطلق النهي لا يقتضي الفساد وقول ثالث وسط يفرقون فيه بين العبادات وبين العداد وهذا قول للمعاملات وهذا قول للأحناف وبعض الشفائية يقولون يقتضي الفساد في العبادات الأصل في الحيطة ويقتضى و... و... ولا يقتضي الفساد في المعاملات لان الاصل فيها الاباحه الاصل فيها الاباحه وانت لو نظرت الحق هتجد ادله كثيره جدا على ان متقناه يقتضي الفساد وتجد ادله كثيره جدا على ان متقناه لا يقتضي الفساد لذلك نقول القول الراجح من الاقوال الثلاثه هو قول جمهور المحققين من اهل العلم وان متقناه يقتضي الفساد لا سيما ان الرسول قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فكل عمل نهى عنه النبي فهو ليس على أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حكم ما قاله نامه وسلم هو رد يعني مردود على على صاحبه مردود على صاحبه وأيضا الكثير من المسائل طرف فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني بيّن فساد العبادات أو العادات بسبب ما نهى عنه نامه وسلم نهى نامه أن تزوج المرأة المرأة وأبطل عقد المرأة التي عقدت لنفسها أو عقدت لغيرها النبي السلام يقول لا تزوج المرأة المرأة هذا في المعاملات هو الآن لا تزوج المرأة المرأة وقد قال النبي السلام في حيث عائشة أي ممرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل قال فإن دخل بها فلها مهرب ما استحلم فرجها وفي الرواية أيضا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا؟ ولي؟ له فالغرض المقصود قال باطل باطل باطل أبطل العقد بأبي هو وأمي فالراجح هو قول الجمهور جمهور المحققين بأن مطلق النهي يقتضي الفساد إن وردت نهيا عن شيء فالمنهي عنه فاسد لا تقوم له قائمة هذا هو الأصل وهذا قول الجمهور لكن أيضا الجمهور اختلفوا فيما بينهم أيضا الجمهور اختلفوا فيما بينهم بعدما قالوا بأننا نقول التأصيل العام مطلق الناهي يقتدل فساد اختلف فيما بينهم قالوا لأننا لو نظرنا وردنا حقا بأن هناك ما منهيات لم يحدث فيها فساد المنهي عنه يعني في منهيات وقعت ولم يحدث فيها فساد المنهي عنه ولو أخذنا مثلا في المعاملات قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخي ولا, ولا يابع على بيع أخي ولا يخطب على خطبة أخي وهذا وإن خطب فخطبته صحيح وإن تزوج زواجه صحيح خلافاً ده في خلاف فقه من العلماء لكن نحن نقول الرارح الآن التحقيق لأن النساء قال ولا يخطب أحدكم على خطبة أخي إلا أن يأذن إلا إيش إلا صحيح كما سنبين إن شاء الله عن هذه المسألة وهم يجدون بيوعات كثيرة فيها النهي ومع ذلك صحة العقد فقالوا إذن نحن نقول المنه عنه مراتب ثلاثه المنهي عنه هذا قول المحققين قول الظاهريه وقول الحنابل يقولون قول لبعض الحنابله يقولون مطلق النهي يقتضي الفساد بلا تفصيل على الاطلاق ما في تفصيل مطلق النهي يقتضي الفساد بلا تفصيل كل منهي عنه يقتضي الفساد ولذلك قال قال لا تسف المراه الا مع دي ما مسيره امه ليلى في في راحت محرم فلو سافرت للحج منفرده دون محرم فعند الظاهريه وايضا عند القاضي ابي يعلى الحنبلي الحنبلي حجها باطل فاسد لما لان ارتكبت ما نهى الشرع عنه فقالوا اذا مطلق النهي يقتضي الفساد طبعا عمدت ما يستدلون به صريح قول رسول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد لكننا نقول سيارد عليكم كثير من الأمور التي تراها بانه لم يفسد لم يفسد فيه العقد او لم تفسد فيه العباده مع ان النهي قد ورد فلا من الاجابه عنه فلذلك العلماء يقولون نحن نظرنا فوجدنا في بعض العقود لا يخطب أحدهم عن خطبة الأخي والخطبة صحيحة أو نهى مثلا عن تلقي الركبان نهى مثلا عن يبع الحاضر للباد ومع ذلك يصح العقد قال فإن أتى السوق فهو بالخيار ولا يكون بالخيار إلا إذا صح العقد لا يمكن أن يكون بالخيار يقبل أو يرد إلا إذا صح العقد فهذا في دلالة منهي عنه وأيضا العقد صحيح لم يفسد أنتم معي ولا لا فقالوا بإذن الكلام هنا ترى ما اعتقدنا بأن الكتاب والسنة خرج من مشكات واحدة ولا تعرض بحل من الأحوال يبقى نقول إذن المنه عنه مراتب منه عنه لذاته أو منه عنه لوصف لا ينفك عنه بل هو ملازم لذاته الثالث منه عنه نهيا خارج عن الذات أو الوصف الملازم للذات يبقى هو في علاقة لكنها علاقة إيش ليس علاقة استلزام هي علاقه خارجيه علاقه خارجيه وهذا ضابطه أن ان اقترى المنهي عنه او النهي ورد عموما سواء في ذات الشيء او خارج عن عن الشيء يعني لا ارتباط له بالشيء هناك نهي ارتباطه بنفس الشيء المنهي عنه لكن ان يكون يكون النهي خارج عنه وضرب على ذلك امثله ان المثال يتضح المقال المنهي عنه لذاته كالخمر فالنبي صلى الله عليه لما في صحيح مسلم جاء الرجل يهديه راويا من خم فقال لمسلم الم تعلم بأن الله قد حرم شربها فجاء رجل فساره فقال لمسلم بما سررته قال قلت له بعها واستفد بثمنها فقال الله مسلم أما علمت أن الذي حرمها قد حرم ثمنها ان الذي حرمها قد حرم ثمنها هنا باتفاق اولا العقد على الخمر عقد باطل والمال الذي يدفع للخمر مال حرام باتفاق بإجمع إلا طبعا ما ورد من أبي حنيفة في بعض الكلام وهذا له توجهات أخرى لكن باتفاق المحققين أنه لا يصح ولأن النهي هنا منصب بإيش منصب على ذات الشيء وبيان النبسلم أنه قال ألم تعلم بأن الله لما حرم هذا الشيء ذات الشيء حرم أيضا ايش لازمه سمرته ألا وهو ثمن لم تعلم أن الله إذا حرم شيئا حرما حرم ثمنه حرم فقال لا يجوز بيع الأصنام وحديث جابر إن الله حرم بيع الخمر والميتة والإيش والأصنام بيع الأصنام الآن بيع الأصنام وهذا بيع بيع بيعه الآن وممكن يستفيد منه أنه يكسر السنم يستفيد منه لكن مادام قد باعه وسنا فلا يروس والبي حرام والعقد حرام ولذلك نهنا عن, عن مهر البغي وثمن الكلب وقال ثمن الكلب خبيث قال وحلوان الكاهن لذلك اتفق العلماء على أن زيد إذا اتفق مع هند على الزنا وأعطاها الأجرة أنها لا تتملك هذه الأجرة لا تتملك والتقعيد العلمي أن الأوجة ترجع له لكننا حتى نمنع نمنع الفساد الذي استوعنا رجل فاسد بيعطي أوجة أي شيء لما تعطاله هيعمل إيه هيقوله لا نعمل وراء الذي أدن فيه فرحة يعني لا تسعه وسأسع إلى ذلك كثيرا فهو نجمع له بين الحلوين لا نجمع هذا من باب, من باب السياسة الشرعية لكن التقعيد العلمي أن المال هذا يرجع له لأن المال أخذ من غير ايش من غير وجهه هذا المال اخذه من غير وجه. فلا بد ان يرجع له. هذا الحق. لكن الكلام التامية يأخذ باصول احمد واصول مالك. ايش هي الاصول يا شيخ صبري? ها? ممتاز. سد الزراع. سد الزراع. هو حكموا سد الزراع. هنا لاننا قلنا لو رددنا عليه المال. هذه ذريعة لفجوره. ذريعة لانه يفعل ذلك مرات ومرات. لكن عندما تشتد وتأخذ منه المال وتتصدق به امامه. فانهم يرجع. كم وكم ممن يعني يسهل عليه العبادة ولا عليه إخراج المال يعني أبو حنيفة يقول يعني كنت رجلا قساما يعني يحلف كثيرا فأردت أن ألجم لساني على الحلف قال الله دالة فعلا وحفظوا أي منكم. فقال كلما حلفت لابد أن أصوم قال فصبرت على الصوم أحلف وأصوم أحلف وأصوم ثم قال لا إن حلفت مرة لابد أن أتصدق بدرهمين او بكذا من المال قال فما مر عليها ثلاثة أيام إلا وقد انتهيته من إيه من الحلف المال ميال يا عمي المال ميال حتى لو كان أكرم الناس فالغرض المقصود قالوا إذن حلوان كان لا يرجع إليه حسما المادة وسيدة الدريعة لكن تقيد العلم أنه يرجع إليه إن هذه عقد باطل وما ترتب عليه فهو باطل إذن هذا منه عنه لذاته منهي عنه لذاته امم مفهوم الوص... ال... الاخر منهي عنه لوصف ملازم للذات إذا قلت وصف ملازم انا نقول ك كال... كالعمل كده كالعمل احنا قلنا العمل اما ان يكون هو ايمان واما أن يكون هو ملازم لايه للإيمان. طب هذا في التصوير والتفصيل عند النتيجه تتغير ام تتفق نتيجه واحده اذا قلت العمل ملازم للايمان ما في عمل يبقى ما في ايمان اذا قلت العمل ايمان ما في عمل يبقى في ايمان في الحالتين النتيجه واحده فالوصف الملازم للذات كذات لكن ايش الفارق الفارق انه في ذاته على الحل والبن ثم طرأ عليه وصف طرا عليه وصف كانه في سويداء قلبه جعله وقلبه من الحل إلى الحرم يعني له مؤثر قوي عليه فقلبه من الحل الى الحرم وهذا الوصف الملازم للذات كاصناف الربا تسات في الكلام معنا فاصناف الربا الاصناف ذاتها الاصناف ذاتها ليس في اسمها حرمه ذاتها ليست فيها حرمه لكن ترى الوصف الملازم في المعامله قلبها من الحل الى الحرم كقوله صلى التمر بالتمر أو قال الذهب بالذهب ربا أنه ليس بربة ليس بربة فوقفنا نسمع الزهب حل حلال وبل ومال وبل ومال وحل وكيف يكون الزهب بزهب بربة يقول الزهب بزهب بربة إلا مثلا بمثل وزنا بوزن وه... كما في الروحة السرسلة جاءت متتبعة يبقى هنا نعم يقول هو ليس بربة لكن هو ربة إن, إن لازمه وصف عدم المماثلة أو وصف إيش عدم الإنجاز، التأخير، النسيئة فأيضاً هذا منهي عنه لوصف ملازم لذاته فهذا النسيلة واحدة بينه وبين المنهي عنه لذاته فهنا في الحالتين، في المرتبتين يقتضي الفساد يقتضي الفساد والدلائع ذلك بأننا بالسلم لما, لما حرم الله الخمر وسألوه عن, عن, عن, عن خمور دن الخمر فيه أموال لليتامة قال لا لا وحتى لما سألوه على قلبها خلا قال لا فسكبت في سكاك المدينة إذن لا, لا إذن لا تباع إذن المال حرام وأيضا في مسألة الوصف الملازم للذات جاء بلال بن مسلم بتمر جنيب تمر جيد فاخذ انس بن مسلم التمر واكله ثم قال اكل تمر خيبر هكذا فقال له انس فقال انس بن مسلم لا والله رسول الله ان نتبادل الصاع بالصعيد طيب فقال انس بن لا او عين الربا هنا الشهاده الذي سياتي مهم جدا قال ايش ردوه عباي عن مع أن التمر بالتمر ليس بربة إلا أن يختل الشروط التي اشترطها المسلم فأن الوصف الملازم للذات قال لا ردوا ردو إذن فهو باطل ردوا بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا الثالث كل هذا تفصيل في أي قولة كل هذا تفصيل لأي قولة مستر الإنجليزية خط خطأ قول الأول يا حبيبي اللي هو قول الجماهير نعم القول الثاني هو القول الوسط يا بابا يا حبيبي أيوة. القول الأول يا بابا هو الذي قال بأن مرتقنا يقتضي الفساد لكن فيه تفصيل داخلي فجنبناه حتى فصلنا أنا بصحيك استيقظ انتبه انتبه. إذن نقول وصف إما النهي للذات وصف ملازم للذات أو وصف خارج عن الذات وليس للذات وهذا الذي تره عموما أنه ورد فيه عموما سواء في هذا الشيء أو في خلاف هذا الشيء طيب هذا بالنسبة لوصف خارج عن الذات مثل, مثل أن تردوا في نفسي على الحل والبني وتردوا في مواطن على الحل وفي مواطن ليست على الحل هذا فرق بينها وبين الملازم للذات الملازم للذات ممكن أن يكون حلا في أن يكون حلاً في نفسه في نفسي ذاته لكنه ما في عندما يلازم ما في وقت من الأوقات يحل لكن هذا في بعض المواطن وبعض الأوقات يحل وبعض الأوقات إيش؟ يحرم مفهوم الكلام؟ الربا مع عدم الصرف مع عدم الموثلة في حلها وترحالها بعسرها ربا حرام طيب بالنسبة للحرير الحرير قال في النساء حلال لإنسهم ماتي حرام على على ذكورها هو, هو حل في نفسي أقول الآن صحيح ألا لا فبقى قال حرام على ذكورها رجل أراد الصلاة ثم ما وجد ما يستر به عورته إلا بالحرير فلبس الحرير فهنا ارتكب منهي عنه ارتكب منهيا عنه هل هنا يرجع على العبادة بالبطلان أم لا صلى ساترا للعورة وهذا المخلوب ساتر العورة إن شاء الله يسطره بشجر يعني هو لو ستر ع... عورته بزرع دخل في زرع وما كان عنده ثياب وستر عورته تصريح الصلاة ستر عورته بما يستطيع فستر عورته بالحرير والحرير منه عنه انظر إلى الضابط الحرير هنا منه عنه للرجل في الصلاة في مسجد القبة أو في مسجد النبوي ولا منه عنه في وقت العصر دون الظهر ولا منه عنه عموما داخل وخارج ووقت الصباح ووقت ها عموماً وقت الصباح وقت المساء عموما ترمى عموما اعلم أن هذا لا يؤثر لا يعمل فسادا فيه في, في, في, في ذات الشيء في ذات الشيء وهذا ظاهر جدا في هذا الباب ان كثير من المناهي لم تكن للذات ولا لوصف للذات وصحة العقود وصحة الإيش؟ العبادات وصحة العقود وصحة العبادات لذلك نقول بان الرسول نهى عن تلقي عن تلقي الركبان نهى ان يبيع حاضر لايش لبات لي طب نهى عن تلقي الركبان قال نهي اهو الان نهى عن الركبان لا جاء زيد وتلقاه قبل ان يدخل الى المدينه واخذ السلعه وذهب فباعها اشتراها منه ب1000 و باعها ب1100 ماذا قال قال فاذا نزل السوق فربها رب السرعه سيدها صاحب السلعة قال فهو بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء رد لما يقول الله سلم هو بالخيار هذا تصحيح من النبي للعقد لما يقول النبي سلم هو بالخيار هذا تصحيح من النبي لإيش للعقد ولا الفامير فعيد فامير لأنه قال بالخيار, بالخيار إن انشاء أمسك المال وأتم السفقة وإن شاء أرد المال وأخذ السفقة أخذ السلعة لذا ما دام خيره أنه يمكن أن يرد السلعة او يأخذ السمن دل على أن أصل العقد صار صحيح وهذا دلالة وضحة لدي وهي دي البيوع اللي هي من أجل الضرر كلها المنه عنه في منه لحق الغير فقط فإن كان لحق الغير انتهى ولذلك النبي سلم يقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا إلا هستثناء مدام استثناء نبي سلم دل دلك أنه ليس وصفة للذات ولا مناسب للذات قال نهى النبي سلم عنه يخطب رجع على خطبة أخيه إلا أن يأذن أو يترك إلا أن يأذن أو يعني الصعيب أيضا العقد صحيح لو كنا الخطوبة معناها العقد أو أنه منقدمات العقد فهو صحيحة ليش لأن النبي سلم على إذن الخاطب فإذن المسألة بأسرها برمتها فيها تفصيل مع القول الأول ألا وهو بأن المطلق لا يقتضي الفساد ففيها تفصيل في المني عنه ان كان لذاتي أو إن كان غير ذاتي أو إن كان لوصف ملازم للذات لو سألتكم رجل وهو يتوضأ توضأ وفي إصبعه خاتم من ذهب ونزأت الماء على هذا الذهب هل يصح الوضوء وتصح الصراء ام لا في ضوء ما درست بين لي ذلك مع مع, مع مع التفصيل والتدليل والتمثيل المساله فيها تفصيل فيها درست اقوال القول الاول على قول الجمهور طيب قال بان منطق النهي يقتضي الفساد على تفصيل بناهم سناتي للتفصيل الذي بينهم ده الذي اريده اللي انت درسته القول الثاني القول المعاكس المضاد الذي هو قول كما قلنا كثير من العلماء من الأحناف والشفائية قالوا بأن مطلق الناهي لا يقتضي الفساد أصالة فيبأ إذن السؤال منطرح أصالة أن الوضوء صحيح والصلاة لكن على الكراها القول الوسط, القول الوسط قالوا ننظر هذه في العبادات أم هي في المعاملات صحيح قالوا في العبادات قالوا ما دامت في العبادات فالصلاة بطلة والوضوء باطل ويبقى هنا أقوال ثلاثة ولا واحد قال هذا حتى الفهلاوي الأول المدرس الفهلاوي الأول مدرس الفهلاوي الثاني والفهلاوي الثالث لم يأتوا بذلك كلها ألفاظ بديعة وبتحكوا على أنفسهم وخلاص في أحد قال بهذا يبقى هو التفصيل كله أنا أريد الأقوال الثلاثة تطبقها عليه يا أخي تنظر فيه احنا قلنا في قول وسط بيفرق بين معاوية العبادات في أحد قاله ما حد قال صحيح ولا لا يبقى إذن اذا تطبيق العمل هذا الباب نقول في مسأله القول ثلاثه القول الاول المتقني يقتضي الفساد وهل في تفصيل سناتي اليه القول الثاني يقول المتقني لا يقتضي الفساد اذا الصلاه صحيح والوضوء صحيح والصلاه صحيح ومع الكراهه لا اسم فيها لا اسم فيها ما فوق لان في مانع عنه ايضا مع الكراهه القول الوسط قالوا ننظر عبادات ام عملات فوجدوها عبادات دون التفصيل قال الوضوء باطل والصلاه ايش باطله فنرجع إلى القول الأول بها ونقول في التفصيل التفصيل الذي هو عند أهل التحقيق قالوا ننظر في المنهى عنه أهو لذاته؟ أهو الوصف المنازم لذاته؟ أم هو خارج عنه؟ نظرنا في الذات الذهب وإيش؟ حرام بالإجماع ونظرنا إلى حموت حموت الذهب حرام بالإجماع يا ممتازين يا شطار قل لي. قل لي الذهب ليس بحرام الأصل فيه أنه إيه؟ الحل؟ يبقى ليس لذاته يبقى ليس لذاته ما دمت قلت للرجال يبقى ليس لذات لانه حل من وجه حرام من وجه ليس لذاته طب وصفه للذات ليس وصفا لازما للذات يبقى اذا معنى كده وصف خارجي ازاي قلنا لانه يحرم عليه لبس خاتم الذهب سواء في الوضوء أو الصلاه أو سواء في خارج الوضوء وخارج الصلاه على العموم فاذا لا ملازمة لا ملازمه ولا بل هو عموم عموم النهي طالب إذن نقول يصح الوضوء وتصح الصلاة مرتبة على الوضوء الصحيح طيب ويأسم الوضوء لما يأسم لأنه ارتكب المنه عنه يبقى ما الفرق بين هذا القول المفصل في القول الأول والقول الثالث الثالث قالوا بالكراهة والأول قالوا بالتحريم لذلك الأول أسموه وأما الآخرون فلم يؤسموه ده الفرق فهمتم المسألة دي مسألة مهمة جداً مسألة لها مسألة بتفتح على مسائل فقهية كثيرة جدا وفيها ما فيها من حتى الاتفاق يعني حنا بيلا يتفقون مع الشافعية بمسألة الجهل المنفكة وعند التطبيق يختلفون يعني مثل صلاة في مسجد فيه قبل الشافعية يقولوا الجهة المنفكة فالصلاة صحيحة ويأثم المر حنا بيلا يقولوا الصلاة بطر أهو الآن الجهة ليست المنفكة الوضوء بالماء المغصوب يقولون الجهة المنفكة فالشبياء يقولون أنه لا يبطل لدوء والحنبياء يقولون لا يبطل لدوء فعند التطبيق حتى في الجهة المنفكة يختلفون وهذه معناها شغل طالب العلم مع القراء المحتف فهذه مسألة عزيزة فلابد أن نتقنها ما في أي سؤال فضل تحت أمر اللي هو على التفصيل على القول, الت... القول الثالث اللي هم قالوا مطقناه لا يقتضي فساد طيب قلنا متقونه يقتل فساد مش خطه التحريم عندكم قالوا التحريم لكن احنا نقول لا لا يقسم ولا تكون كراهه وبعدهم قال لي اقسم و... و... وتصح العباده ال... ال... كيف لا كراهه ويتوضا على الخط يعني اتوضا متلبسا بشي منيه يعني قولي هذا واستغفر الله لكم رساله مخالفه